لما اشتعل هذا المخيم هرب الأطفال هربت النساء أولاد مسنب بن عقيل ثلاثة محمد وإبراهيم وأحمد محمد وإبراهيم غفر بهما رجل من أتباع عبيد الله بن زياد فقتلهما عليه اللعنة وأما أحمد فهذا كان له مصيبة أخرى هذا لما فر الأطفال على وجوههم في البيداء هام هذا الطفل على وجهه هرب من المخيم إلى أن وصل إلى بيت من بيوت العرب وبقي عندهم يرعى الأغنام إلى أن ظهر المختار رضوان الله عليه في الكوفة يأخذ بثأر الإمام الحسين عليه السلام فلما سمع هذا الطفل في أن هناك رجل يطلب بثأر الإمام الحسين عليه السلام جعل يتشوق إلى رؤيته ويحب أن يرى هذا الرجل الذي يطلب بثأر الحسين عليه السلام إلى أن اتفق يوما أن صاحب الأغنام يريد أن يذهب إلى الكوفة فقال له الغلا يا عم أنا أريد أن أمضي معك إلى الكوفة أنظر إلى هذا الرجل الذي يطلب بثأر الحسين فقال له الرجل ما لك بذلك قال الطبي أريد أن أنظر إليه فقال له الرجل أينك وأين هذا الرجل ومن الذي يسمح لك أن تراه إلا أن هذا الغلام أحمد ألح عليه فقال له هذا الرجل ما صلتك بالحسين قال الصبي بدون صلة فأخذه معه إلى الكوفة فلما وصل إلى الكوفة وإذ بالكوفة موج بأهلها كموج السفينة في البحر والناس يهرعون من كل جانب ومكان وقد قبضا على حرملة ابن كاهل الأسدي عليه اللعنة قاتل عبد الله الرضيع فكان ذاك اليوم يوم فرح وسرور عند المختار لما؟ لأن الله قد استجاب دعاء إمامنا زين العابدين على يدي المختار ابن عبيد الله الثقفي حيث أن إمامنا زين العابدين سأل عن حرم له عبد الله أين هو؟ قال إنه يتجول في أزقة الكوفة يقولون رفع يديه مامون السجاد قال اللهم أزقه حر الحديد اللهم أزقه حر النار وبالفعل ظفر به المختار فقطع يديه ورجله أذاقه حر الحديد بالسيف ثم قال اجمع القصب ووضعه على القصب وشواه وهنا أذاقه الله حر النار فاستجاب الله دعاء ما من زين العابدين على يدي المختار وعرف المختار بطريقة مفصلة فكان هذا اليوم يوم فرح ولما دخل أحمد بن مسلم مع هذا الرجل الذي كان يرعى أحمد عنده الأغنام لما دخل كان يوم عيد يوم عام عند المختار فلما وصل الطفل إلى الكوفة جاء إلى قصر الإمارة وكان المختار جالسا فيه أقبل الرجل ومعه الطفل ومر الطفل يتحط رقاب الناس إلى أن قرب من المختار رمى نفسه في وسط الدوان نظر إليه المختار قال له بني لم أنت واقف بني يجلس فقال له أحمد أجلس من حيث أنت أم أجلس من حيث أنا تعجب المختار من كلامه قال بني أجلس من حيث حسبك ونسبك أينما تريد أجلس فأقبل الطفل يتخط رقاب الناس إلى أن جاء وجلس إلى جنب المختار فقال له المختار بني لقد زدتني شوقا إلى معرفتك بني من أنك ومن أي مدينة فقال له الطفل يا عم دع عنك هذا فقال له المختار ولماذا فقال له أحمد لأنك متخذ هذا اليوم يوم عيد وفراح وإذا أخبرتك أخشى عليك أن ينقلب يومك هذا إلى يوم حزن فقال له المختار والله لقد زدتني شوقا إلى ذلك بني أخبرني فقال له يا عم إن كنت تسأل عن الأهل والعشير فأنا ممن تتشرف به ملائكة الجليل وإن كنت عن البلد فأنا من البلد الذي يهبط به جبرايل مدينة الوحي والتنزيل فقال له المختار بني من أنت علوي هاشمي قال بلى أنا أحمد بن مسلم بن عقيل فلما سمع المختار به بأنه أحمد بن مسلم ابن عقيل قال له بني وأين كنت هذه المدة قال يا عائم كنت عند الأعراب أرعى أغنامهم منذ وقعة الطفي إلى الأموال فلما سمع المختار جعل يلتم على رأسه وينادي مما لاقت عسرتك يا رسول الله ثم أمر بالصبي أن يلبس أفخر الثياب ويطيب وأمر به أن يرسل إلى الإمام زين العابدين عليه السلام للمدينة فحملوه إلى الإمام فلما دخل على الإمام زين العابدين ونظر إليه قال هذا أحمد قال نعم قال أين كنت قال كنت عند الأعراب أرى غنمهم فلما سمع الإمام كلامه بكى وصار يوم كأنه يوم عاشور جدد عليهم الأحزان في بيت الرزال وصار لهم بكاء ونحيب وعوي وخرجت النساء ينظر الأبي وهو يبكي ولما وقع بصر أم كنثوم على الصبي احتضنته وحنت عليه وتذكرت ما جرى عليه وعليهن يوم عاشورا لما هجموا عليه أي حال كانت تلك تنادي وأبتاه وتلك تنادي وأخاه وتلك تنادي وولداه أقبلت مولاتنا زينة إلى إمامنا زين العابدين عم, عم علي هل كتب علينا أن نحترق قال لا يا عم ولكن عليكن بالفرار فرت بنات الرسالة فارا واحدة دوب ولد واحدة دوب حظهر وسعدها وحده لين وليتخمش يب خدها وحده طيح يا من هجمه خيول العدا يا يا خوه للعدا اليوم خيا طلعت من الخيا متعديه تعديه لينا بي وعلى التل جبوي شبقت العشرة شبقت العشرة من الغضار وين صوبخ وتوجه ايهت عادت يا ابو اليمه يا يا نادت يا عدي ووي هاويل يوم الله حق يا با عبد الله يا حبيب الزهراء إن كانك حي امطها ورا و اسرع ترسك يا على الخيا والنار والناوار بيها توجر ويوت واخواتك بيها للعدو اتعدي وزرع السل ويوت لما انتمعها يا ابن الفحيل به الحمية شرعبت قال يا و عظامه قاموا على وجهه وجه وقايها يوع ودموع عاينت عاملها صاحش علمكم يا العراب عنكم وهوامشي يمكم قو ضايت حوفوا الحراهير وعتنوا لا يا يومني تقرب وعت يا يا والله لا يومني آيتي